وَالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاثُ فِي الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبِدُ بِالْعَبِدِ وَالْقُنْثَى لِلْقُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ katavfifu rabbikumurahma famajadta dana tadika salahu